بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله رثاء أحوا سنقرئك فلا إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى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 وخير وابقى إن هذا في السح في الأول سح في إبراهيم وموسى